لا تذكر يوما كنت تعالق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا واصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافاتي وتنهال من رذا الخير ترى ما لتتذكرها وتذكر رواه ذكري فيهدي القلب الهانا شذاها يفوح بالصدر ويصغ علم راقراقا ويصيد وحته العمر فينحل الكون ظلمته وتشرق بسمة الفجرين قد <تصفيق> أضحى قد أضحك باسمك الدنيا بي لوان من اشاني وزغرد كل ما فيها وتزهو في ربا سحري وزون العز ترسلها في كف الحب وطهري تقبل صاحبي منا نسيم الحب والشكر تقبل صاحبي منا نسيم الحب والشكر يا رب طهر قلبي من كل ذنب يا جليل املأ صدري بضوء رحمتك يا عاشق <تصفيق> تخرج حلمك الأغلى فما سرعوض بالزهري إليك إليك تهنئة تنون فرحة العملي فينمو الورد بساما وينشر أطيب العطري وتحيا في نجاحاته بنور الحق والنصري تخرج حلمك الأغلى فما سرعوض بالزهري إليك إليك تهنئة الوهن فرحتنا العمر فين مول ورد بسمن وين شروق يبلع وتحيا في نجاحات بنور الحق والنصر